إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذَانِهِمْ واستغشوا ثيابهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم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 كم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطورا ألم ترو كيف خلق الله سبع سماءات طبقا وجعل القمر فيه منورا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 ومع صوني والتابعون من لم يزده ماله وولده إلا خسرا، ومركرو مكران كبران، وقالوا لا تضرن آلهتكم ولا صِرَامَ وَقَد اضلَّ كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلا ضَلالًا مِّنْ نَّقْطٍ آتِيهِمْ أُغْرِقُوا فَأَدْخِلُونَا فَلَمْ يَجِدُوا لهم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 بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِغِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارَ